أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفربناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها لَكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ولا كونا بهما رافته في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا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 والذين يرمو أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أحدهم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم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 وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان, هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم يعظكم الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون أن الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إن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 والله غفور رحيم ألا تحبون هنا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يغمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لْيَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يومئذ يوّفهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبيح ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون من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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن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 أو خواتهن، أو نسائهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين، أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوه إلى الله وتوبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة ومسلا ومسلا من الذين خلو من قبلكم ومواضت للمتقين Allah نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة Joo, kohduminen, sha, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة لا تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من والله يغزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة اعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ما يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يرساه موج من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 أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صفات والطيور صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعلهما كمن فتر الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ semen, جِبَالٍ فِيهَا divelliin, بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ un يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ mii, يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهاء إن في ذلك لعبرة لأول الابصار والله خلق كل دابة مما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 لقد de 11. مبينات، والله يهدي bainet. الله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم ثم تولى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُ قُلْ لَا تَقْسِمُ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تَعْصُوهُ فَعَلَيْهِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَوْصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لك حن فليس عليهم نجنا. فليس عليهن جناح eye, bohannet, ثيابهن غير eye, بزينة eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, ei ole hajunut heille, eikä heille ole hajunut, eikä heille ole hajunut, eikä heille ole hajunut, eikä heille أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم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 لم يذهبوا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.